ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن اتطاعوا ومن يرتب منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنكِبِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ